شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدفرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمرهودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة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 Idhabi ina, siv auna ina huu poor, fa kul halaka ina, tazadka, va aahdi jaka ina, va fa فَحَشَرَ فَنَادَى فَقُولَا أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُمُ حُنَكَانَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ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 مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَغُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن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 Yas'alunaka 'ani as-saati ayyan mursaahaa fima antam min dhikraha ila rabbik muntahaa innamaa antum mundhiru man yakhshaaha Hedõsad ka head ta ma filtruks hocamada